and I am still The engine my وَالَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةٌ Mm. ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى Ähm, والذين كفوا وكفوا One... wa in Oh, <laughs> إن <تصفيق> الله